بسم الله الرحمن الرحيم ا م حسب الناس أ ن يتركوا أ ن يقولوا آ م ن ا وهم لا يفتنون ولقد ف ت ن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ايه يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجوا لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه حسنى وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون والذين ءامنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آ م ن ا بالله فاذا اوذي في الله جعل ف ت ن ة ا ل ناسك عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين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 ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ص ح ا ب ا ل س ف ي ن ة وجعلناها آ ي ة للعالمين و إ ب ر ا ه ي م إ ذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون إ ن م ا تعبدون من دون الله أ و ث ا ن ا وتخلقون إ ف ك ا إ ن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا ف ب ت غ و ا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إ ل ي ه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب أ م م من قبلكم وما على الرسول إ ل ا البلاغ المبين أ و ل م يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده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 وما أ ن ت م بمعجزين في ا ل أ ر ض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا ب آ ي ا ت الله ولقائه أ و ل ئ ك يئسوا من رحمتي و أ و ل ئ ك لهم عذاب أ ل ي م فما كان جواب قومه إ ل ا أ ن قالوا قتلوه أ و حرقوه ف أ ن ج ا ه الله من النار إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يؤمنون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 ووهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم النبوءه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وانه في ا ل آ خ ر ه لمن الصالحين ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين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 والا ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إ ن ا منجوك و أ ه ل ك الا ا م ر أ ت ك كانت من الغابرين إ ن ا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آ ي ه بينه لقوم يعقلون والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم ا ل آ خ ر ولا تعثوا في الارض مفسدين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 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في ا ل أ ر ض وما كانوا سابقين فكلا أ خ ذ ن ا بذنبه فمنهم من أ ر س ل ن ا عليه حاصبا ومنهم من أ خ ذ ت ه ا ل ص ي ح ة ومنهم من خسفنا به ا ل أ ر ض ومنهم من أ غ ر ق ن ا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 إ ن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس وما يعقلها إ ل ا العالمون خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض بالحق إ ن في ذلك ل آ ي ة للمؤمنين اتل ما أ و ح ي إ ل ي ك من الكتاب و أ ق م ا ل ص ل ا ة إ ن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أ ك ب ر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب إ ل ا بالتي هي أ ح س ن إ ل ا الذين ظلموا منهم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 وقالوا لولا أ ن ز ل عليه آ ي ا ت من ربه قل إ ن م ا ا ل آ ي ا ت عند الله و إ ن م ا أ ن ا نذير مبين أ و ل م يكفهموا انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إ ن في ذلك ل ر ح م ة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات و ا ل أ ر ض والذين آ م ن و ا بالباطل وكفروا بالله أ و ل ئ ك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أ ج ل مسمى لجاءهم العذاب لجاءهم العذاب و ل ا ي أ ت ي ن ه م بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب و إ ن جهنم ل م ح ي ط ة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أ ر ج ل ه م ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آ م ن و ا إ ن أ ر ض ي و ا س ع ة فاياي فاعبدون كل نفس ذ ا ئ ق ة ا ل ن و ت ثم إ ل ي ن ا ترجعون والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من ا ل ج ن ة غرفا تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها نعم أ ج ر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون و ك أ ي من د ا ب ة لا تحمل رزقها الله يرزقها و إ ي ا ك م وهو السميع العليم ولئن س أ ل ت ه م من خلق السماوات و ا ل أ ر ض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فانى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهوا ولعبا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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين